سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 اِنْ تُحْيِهِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا موم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ইমা ও সিহি ওয় বুম ইসমিল বিমা উল ইরি মব্ববলি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 রব্বন ও চুহমিল কচলন বিসি ওষণ সুম্নৌ মিল বিসিল্লী হরি اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ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 آيةُم مُحكَمَةُهُ أُمُّكِتابَابِ وَخَر مُتَشَابِات فَأََّا الذي نَك قُلوا بِهِمْ زَيغُم فَيَتَّبونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَيَتَّبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِنتِرا القِتْنَةِ وَبِْتِرَةَأوِنه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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا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 سَوْفَ نُصنِيهِ الن وَن كلُمَا نَغجَة جُلودهُم بَدَّهُم جُودًا غيرُهال يَذوقُ الْذاابَ إِ اللهََّ كَانَ عزيدًا الحَكيِيمَا إَِّينَكَ فَر بآياتن سَوْفَ نُصْنهِم الن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 কুল্ল মিজুদ ইহীন থাকিম বিস্মিল্লহি নী ন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 أنظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.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 لَا اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ নহু অমশুম্যাম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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل وأمه صزيقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 أل لَ الْ الخَلْق وَالأَمُ تَذارًاكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين أُدُ رَبَّكُْ تَضَبع وَخُفْيَةً إَّم لاَا يُحِبُّ المْتدين وَلَا تُكسذُ فِي الأبضِ ب بعدَ إسْناحِهَا وَدُنُوه خَوْفَ মুশি বিসিল্মী প্রচলনশু নহুময়ীনত মলনুশুড়হু হৌরজন নজি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 ثم لننزعن مِنْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اللَّهُ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَا هِيَ دَعْوَةٌ مَعَ اللَّهِ إِلَّا آخِرَةٌ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ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 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا للرب كذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه برسالك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجدكم من عذاب أليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أُولَئِكَ فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجدكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أُولَئِكَ فِي ظُلَلٍ مُّبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ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 إن التَّقَعتُم آتَ قُذُ مِنْ أَقُقَار السمواتِ وَالْأَبض فَفُذُ لا تَفُذُونَ إِللاا بِسُطَان فَبِأَي آلَِ رَبّكُ مَا تُكَذّبَان يُغْسَلُ عَلَفُ مَا شوَظُ مِن النَّارِ وَنحَاسُ فَلَا تَ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 قل هو الله أحد use الله34 لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوا ع احد كلم هو الله أحدها dengan straper صمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد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 قُلْ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 পলৌলা ইলসুল চমশ অবুবাহু পূল বিল্ল ولولا পল্ল دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا বাহুল পুয় بالله إن ترني أنا أقل منك ايل إن تراني انا اقل من كما لو و ولدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل من كما لو